بالملح إذا ابن أونس يرى أن الملح إذا طرح في الماء الراجح أنه يسلبه طهوريته ولكن الصحيح أن الملح إذا لم يكن مصنوع لا يسلب الماء طهوريته لأن المسلمين أجمعوا على أن مشتركة مع الماء في وصفيه وهما الطهارة والطهورية لا يسلب الماء طهوريته ولو طرح فيه قصدا والملح في هذه الحالة يتصف بهذه الوصفين الماء يصنع فيطرع عليه ما يدعو إلى ما ما يدعو إلى جعله مخالفا ما يدعو إلى جعله مخالف، يطرو عليه وصف، يجعله مخالفا نوعا، نعم. شخص بالنسبة لنقل الملح من مكانه إلى مكان آخر، ثم إذامتي. هذا لا، لا هذا لا، ليس صناعة، مجرد مجرد النقل من المكان ليس صناعة، لكن الصناعة أن تزيل عنه ما علق. ما علق به. من طعاب تزيل عنه معلقة به من أوساخ، أن تؤيئ والاستعمال في الطعام هذه هذه نعم لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما, بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. لا بمتغير لولا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. وغالبا من طاهر أو نجس. أما ما تغير؟ معناه لا بمتغير. معناها لا يجوز، لا تجوز الطعارة ولا لا ما لا, لا تجوز الطهاره بمتغير. لونه بما تغير لونه أو بما أو طعمه بما تغير طعمه أو ريحه أو بما تغير ريحه مما يفارقه مما يفارق الماء أي ما يخالف الماء من طاهر أو نجس سواء كان هذا المخالف طاهرا أو كان نجسا لكنه إذا تغيرت أوصافه بالطاهر فهو طاهر غير مطهر، وإذا تغيرت أوصافه بالنجس فهو نجس ولكن الإجماع على أنه إذا تغيرت أوصافه من جاسة وقعت فيه تغير وصفه اللون أو تغير طعمه وتغير روحه وتغير ريحه بالإجماع أن هذا يسلبه طهارته وطهوريته ويصبح نجسا سواء كان كثيرا أو قليلا وإياها البحر لو تغير لونها أو طعمها أو ريحها بالنجاسة تسلب الطهور والطهار بالإجماع أما بالنسبة للمخالف المخالف الطاهر فاختلف العلماء فيه أصل هذا الإجماع طبعا أصل الإجماع في المسألة الاولى هو حديث امامه الباهي الذي رأينا إن الباء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه علومه عند ابن ماجد وإن كان ضعفه أبو حاتم ولكن هو أصل الإجماع لأن الإجماع قد ينبني على اصل ضعيف وهذا لا يضر الإجماع وكذلك حديث البيعقي الماء طهور إلا ان تغير بنجاسه التحد الى تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسه التحد هذه الثاني وهي مخالطه المخالف او المغاير للماء وبأن غير اوصافه اختلف فيه الحكم وذهبو مذهب أبي حنيفة و مالك وأحمد والشافعي أن هذه الأشياء أن هذه الأشياء تؤثر على الماء فتسلبه طهوريته ولكن الشافعي قال إن لكن حمد السهنى العيدان والحشيش والحطب ما طرح في الماء من هذه الأشياء ومالك فرق بين القليل والكثير. لا أنا قلت أبو حنيفة ليس مع القوم وإنما الآن مثلها فقط مالك وأحمد والشافعي هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن المخالطة المغايرة إذا تغيرت به أوصاف الماء مسلم الطهوري ولكن أحمد كما قلنا قال بأن العيدان والخشب والحشيش لا يؤثر تغيرها لو طرحت عنده ومالك ثرق بين القليل والكثير والمذهب هو است... والمذهب الثاني هو مذهب مذهب أبي حنيفة مذهب حنيفة قال إن الماء لا يغيره المخالط المخالف الذي غير أوصافه لا يسرمه الطهورية لا يسرمه الطهورية واستدل بقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء هتيما مصعدا طيب واستدل أصحاب المذهب بالأول وهم العلم الثلاثة استدلوا بأن الماء إذا تغير توصافه لم يعد ماءً مطلق، والماء المطلق هو الذي تجوث به الطعام وأصاح الملاهن في هذه القضية هو مذهب التفريق الذي ذهب إليه الإمام مالك التفريق بين القليل والكثير، وتدل له طبعاً تدل له هو حديث حديث مثلاً أم سلمة عند أم عطية يعني حديث أم عطية عند الشيخين في وفيها ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن أغسلناها ثلاثة أو خمسة وأكثرهم ذارفين رأيتهم بماء والصدر فالصدر هنا خالط الماء لكن الظاهر أنه قليل وكذلك حديث أم هاني قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتثل في جذنة فيها أذر العشين الأذر قليل وهذا هو الأقوى وأما وأما ما طبخ في الماء فبالاجماع مغير الله ما طبخه في الماء مما يخ ما ي ما ما غيرو في إيش ماي ما يفعلون في إيش ماي ما لا لا بمتغير اللون يعني ليس حرف الحدث وحكم الخبث لا ثم قال كدهني خالطة أو بخار مصكا كدهني خالطة كده الدهن إذا خالطة يعني ما الدهن الملصق لا ضرر فيه تزيله ولأنه من باب المجاور أما الدهن الملائخ الذي ماتشان فإنه يغير أعطان أعطان أمثلة على على المخالف المغاير نعم بالنسبة بما يفارق غالبا من طاهر أو نجس مم. بالنسبة الطاهر الذي يغيره هذا يستعمل في في العادات يشتملون في العادة نعم يشتملون في العادة استعولوا العادات، استعولوا في الأكل والشرب و... و... والنظافة التي التي ليست جرافية حدث ولا لا مخبت. كذن خالط أو بخار مصكا وحكمه كمغيره كذن خالط أو بخار مصكا كذلك أعطاني مثال بخار مصكا مصكا نوع من الطيب عناه بخاره إذا حبست البخار في الإناء جعلت عليه غطاء وشعلت البخار بخار الطيب جعلته وسط الماء حيث حبست البخارة على الماء إلى أن ماتجه هذا يضر فلا يصلح حينئذ في الحادثي ولا حكم الخبر وحكمه, وحكمه, وحكمه كمغيري حكم الماء كمغيري معنى إذا تغير بنجس بنجس فهو نجس وإذا تغير بطائر فهو طاهر حكمه كمؤيد. لكن هذا ال تغيير هنا لا يفارقه في الغالب أو يفارقه في الغالب. سواء فارقه في الغالب لا بالنسبة لما ما لا يفارقه في الغالب أطلقوا لا إنه معفي المعصوم عنه. ما ما ما تولد كما ت تول ك الذي تولد منهم هذا لا يفارقه في الغالب. وك وك قراره هذا لا يفارقه في الغالب. أما بالنسبة لما يفارقه في الغالب. من الطاهرات اذا تغير به لونه او طعم او ريحه فهو طاهر غير مطهر مم. واذا تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسه فهو نجس ليس طاهرا وليس مطاهر نعم مو حكمه نعم وحكمه كمغيره فعلى اذا كان مغيره طاهرا فهو طاهر واذا كان مغيره نجس فهو نجس مم. طاهر غير مطهر طبعا مم. مم. ويضر ويضر بين تغير بحبل ثانيه كغدير بروث نعم ويضر بين تغير بحبل ثانيه وهذا انما نبه عليه لأنه المتبادر الذهن أنه مما لا يفارق غالبا نبه عليه ويضر بين تغير بحبل ثانية. حبل ثانية. هي لا لا الثانيه هي هي الدابه التي التي دابه التي التي تستعمل في سحب المياه من الآبار دابه التي تستعمل لسحب المياه من الآبار الحبل الذي يربط بها والذي يربط بالدلو من جهه وبالدابه من جهه إذا تغير تغير الماء به بهذا الحبل بهذا الحبل بحبل الدلو بحبل ثانية هذا تغير الجلي يضر يقرر. آه ويضر يعني بي... يعني أنه يسلب يسلب الطهورية نعم ويضر بين تغير بحبل ثانية نعم ويضر بين تغير أنا إذا كانت تغير على الحبل الذي بواسطته يسحب الماء لأنه يعقد رأسه في الدلوي ويعقد الجزء الطرف الآخر في الدابتي هذا الحبل الذي يصنع عادة من الجلود هذه الجلود قد تكون متغير قد تكون مثلا من جلد قد يصنع مثلا من جلد ميتة أو قد يصنعون من جلد جلد جلد حيوان ميكن لكنه عموما يترك أثرا على الماء قد يغير الماء فهذا التغيير إذا كان بير يعني ظاهرا واضحا جريا يضر نعم كغدير بروث ماشية و هذا محله طبعا محل التغيير محل اعتبار التغير بالحبال التي مستثقى بها محله إذا كان ذلك في بئر حضري لا في بئر بادي لأن لا تستغني عنه أن لا يمكن أن من الماء إلا بهام و ك ك ك روك كغدير بروثي ماشية كغدير بروثي ماشية كذلك الغدير الغدير اللي هو التي في الفلاء الفلات إذا تغيرت تغيرا بينا بروثي ماشية يضر ذلك روثي ماشية اختلف فيه وعلى هو أهو طاهر أم أم لجس فذهب آه... مالك و... آه... وأبو حنيفته وأحمد إلى أن ما يأكل لحمه طاهرة طاهرة أمواله وأروعه واستدلوا واست... و... سبله واستدلوا بحديث آه... الشيخين في قصة العرينية الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استوخموا من مدينة أمرهم أن يذهبوا مع إيبج الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبو عليها وذهب الشافعي ذهب الشافعي المذهب الأول قلنا هو مذهب أحمد ومالك ونهب الشافعي إلى أن أرواية الحيوانات وأروايها نجسة وهو رواية عن الإمام ابي حنيفة واستدل بحديث ابن عند الشيخين قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم مرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين وعذبان قال فاخذ وضع عند احدهما عند الاخر وقال إنه ما يعذبان وما يعذبان في كذب. أما أحدهما فكان لا يستسلو من البول. قال هذا البول هنا للسراق عام في جميع البول ولكن وذهب الطائفة الأخرى من العلماء إلى أن القضية النجاسة خاصة بأرواح الحميد وأبواله. سدلوا في ذلك بحديث المسعود عند البخاري لما ذهب الي التمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستشمل به فأتاه بحجرين وروثة فرمى الروثة ورأو برمي الروثة وأخذ الحجرين وقال أبحث لي عن حجر ثالث وقال إنها ركس رواه رواه رجس أنا لجسو، وهذا هو ما الشوكاني وجماعة من العلماء، والصحيح هو طهارة أبالي وأروادي ما يؤكل لحم، ااا لحديث الشهاب في قصة العريني والذين اعترضوا عليه. بأن حملوه على التداوي اعتراضه لتواجه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر نهى أن يتداوى بالخبيث أن يتداوى بالخبيث ولأن ال التي في البول هي ال للعهد وليست للإستغراق كما قال كما حرره من الحجر في فتح البال. فالصحيح الصحيح هو طهارة مذهب طهارة أبوال وأرواه الحيوانات ولهذا ساقع في باب ما خالط مما هو طاهر ما خالط مما هو مفارق طاهر ولكن قال هنا الآن إنه إذا كان التغير بين كان التغير بين فإنه يضر كان التغير بين لأنه, ي... لأنه ي... يقترب بالماء من إخراجه عن المطلقية إذا كان التغير بي ويضر بين تغير بحبل ثانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبل أو بئر بورق شجر أو تبل كذلك البئر إذا تغير ماء بورق الشجر أو التبني لا تغير ماءه بورق الشجر أو التبني تغيرا بينا فإن ذلك يضر أي يسلبه الطهورية وهذا محله إذا كان البئر بئر حضر أما بئر الباديه فلا يضره أن يتغير تغيرا بينا بالورق الذي ذحف إليه بنفسه أو رمته فيه الرح وأما ما طرح به قصدا فيضر نعم والأظهر في بئر البادية بهم الجواز والأظهر في بئر البادية بهم الجواز والأظهر عند ابن رشد أي اختياره من الخلاف. أن بئر البادية مستثنى من ذلك كما قلنا، وأما أن القضية تتعلق بالحضاري خاصت نعم. شيخنا بهما بهما لا بهما اللي هو التبن والورق <تصفيق> نعم. وفي جعل المخالف الموافق كالمخالف نظر. وفي جعل المخالف المو... الموافق كالمخالف نظر. يعني ان جعل المخالف المخالط كالموافق المخالطي في نظر خلاف المخالف مثل الورق رق الشجر مثل التبه مثل أبوال الحيوانات مثل رائحة مثل طعمي الجلود هذا مخالف طبعا مخالف المخالف المخالف الموافق مثل ماء الورد مثل ماء الزعفران هذا موافق لأنه ماء كالماء تماما في جعله كالمخالفين ورد بأن, بأن يجعله كهو بأن يضر بأن يضره كثيره بأن يضره كثيره, أن يضر كثيره و و بأن يضره كثيره وبأن يسرب الطهورية كما يسربها المخالف إلى المخالف إذا غير الأصه عنا المخالف إذا غير الاوصاف عند مالك يسلب الطهورية أما المخالط, فالصحي... المخالط الموافق فالطاعة فالصحي... انه لا يسلب الطهور لأنه موافق في الأوصاف لا وفي التطهير بما في الفم قولان وفي التطهير بما في الفم قولان. قولان في المذهب قال بعض العلماء إنه يتضهر به، وقال بعضهم لا يتضهر به، وقبل الخلاف على التغير. الذين قالوا بأنه يتضهر به، اتباروا بأنه إذا خالط الريق سيتغير به، والذين قالوا إنه يتضهر به اتباروا أنه مخالف طول لا تغيره. القضية مدار على تحقيق المناف، تحققنا المناف ي يتغير بالريق. يضر وإذا لم يتعيا لا يضرو نعم وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير وكره ماء مستعمل في حدث الماء المستعمل في حدث مكره هذا رأينا رأينا أن مذاهب العلماء في في نوع فيه ثلاث أنه طاهر فقط وليس مطهر وأنه طاهر مطهر وأنه مكره هو ملعب مالك مع وجود غيره وهو أرجح الملاه وأدلته نعم وكلها ماء مستعمل في حدثين وفي غيره تردد وفي غيره تردد أما الماء المستعمل في غير الحدث الماء المستعمل ما معناه الماء المستعمل معناه الماء الذي انفصل عن الأعضاء بعد أضوءك إذا توضعت في إناء فالماء المتجمع من أضوءك هذا ماء مستعمل أو قسلت في إناء الماء المتجمع من قسالك هذا ماء مستعمل أما الماء المستعمل والذي لم ترفع به حدث كالماء الذي قسلت به يديك ويداك نظيفتها قسلتهما بماء تجمع في إناء فهذا الماء تردد فيه فيه تعدد تعدد إما أن هو لم ينقل عن المتقدمين فيه ش... أنه, أنه اختلف في النقل على المتقدمين فيه وإما أن المتأخرين اختلفوا فيه بعضهم قال إنهم تطهر به وبعضهم قال إنهم لا يطهروا والصحيح أن هذا الماء مكروه مع وجود غيره لأن النفس تعافه وقلنا ما تعافه النفس ونزو عنه العبادات، ومع عدم وجود غيره فلا ينتقل طبعا إلى التراب معه لأنه ماء لأنه ماء باق على خلقته وعلى أصافه كره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير كانيه وضوء وغسل ويسير ويسير كانيه وضوء وغسل وغسل بنجاس لم يغير او نغى فيه كلب نعم ويسير و... وكره يسير بالكلام وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويصير معها وكره ماء يسير ويصير كأنيت وضوء وغسل بنجاس لم يغير أو ولغ فيه كلم نعم يسير مثل له وكره ماء يسير كأنيت وضوء أو غسل بنجاس لم يغير معناها الإناء الذي فيه ماء قليل لوضوء أو للقتال وقعت فيه نجاسة لم تغيره هذا مكروه وهذا رأينا مذاهب العلماء فيه رأينا مذاهب العلماء فيه أن أن مالك له فيه ثلاث روايات رواية أنه نجس رواية أنه طاهر رواية بالكراهية صح رواية رأو شو رواية وهذه هي أصح ما مالك فيها هي أصح أو أصح الملاح كما رأينا نعم ويسير كآنية وضوء وغسل بينجس لم يغير أو ولغ فيه كلب بينجس لم يغير أو ولغ فيه كلب كذلك ما ولغ فيه الكلب يقره مع وجوده غيره والملاحب في هذا مذهبان مذهب الإمام أحمد الذهب ابي حنيفه والشافعي ان ما ولغ فيه الكلب نجس وان السؤر الكلبي نجس وقاس عليه الشافعي واحمد الخنزير وسؤرهما نجس, نجس بحديث أبي عراءة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاه النبي وفي رواية لمسلم فليورق فليورق و هذا هذا هذا الحديث واضح الدلاله في ان هذا الاناء تنجس ان قال طهور اناء أحدكم اذا ولا عيشه مما استدل به في هذا الباب طبعا حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخير زيت طيب هذا المذهب الأول المذهب الثاني هو مذهب داود الظاهري ومالك وجمع قالوا ما ولغ فيه الكلب بالماء ماء أو طعام ليس نجسا ويجهوز استعمال الماء ويجوز أكل الطعام، ولكن لينا يقصر فقط سبع تعابدا، وقالوا الدليل على أنه التعبد وتقيده بالعدد، ومذهب مالك في القضية ضعيف والصحيح هو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومن ذهب مذهبا ماذا أبو أحمد ماذا أبو أحمد موضعي فيها المثال صحيح أن الصحيح الراجح فيها المثال هو ماذا أبو أحمد الشافعي وأبي حنيفة ومن وافقه وذلك لأولا أن الحديث صريح وآضح في نجاسة نجاسة ما ولغ فيه الكلب والخنزير مستقذر ونص القرآن على نجاسته ثم إن اللعاب في الحقيقة هو جزء من الكلب والكلب من لواتي الناهب التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فهي حرام الصحيح كما مسلم دواية بن عباس والمثال الثالثة أن العدد إنما ذكر كما ذهب إليه بن العدد ذكر هنا تنبيها على أن الحكمة من تطهير الإناء من لغة الكلب هو حكمة طبية على أن الإلة إلا طبية وقال هذا العدد غالبا السبع هذا العدد غالبا يأتي للتداوي من غالبا السبع هذا العدد غالبا يأتي للتداوي من تصادب حاب السب هذا الله عليه من هذا العدد غالبا في الغالب ملازم، الضرر الطبي في الغالب ملازم والنجاح ملازم والنجاح، ولهذا الأقوى هو مذهبه الأئمة الثلاث والضعيف في هاي المسألة هو مذهبه مالك وداود نعم ولا غشل. ولا غش ولا الكلب معناها الشريبة جساني محلو. حرك من أحرك لسانه في الماء أو في الطعام نعم وراكد يغتسل فيه وراكد يغتسل فيه وكذلك يكره الراكد الذي يغتسل فيه الراكد الذي يغتسل فيه كذلك يكره. فهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشيخين حديث لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا ما يقتصر فيه أي نعم ويكره مع وسؤر <تصفيق> <تصفيق> شارب خمر وسؤر شارب خمر <تصفيق> وكذلك استعمال خمر. لماذا لأن شارب الخمر الخمر نجسته بالاتفاق وشارب الخمر لا يخلوف من أذر الخمر فتسقط النجاسة القليلة في الماء, الكثير، في الماء القليل فالنجاسة القليلة إذا سقطت في الماء القليل ولو لم تغير أوصافه تكره كما قلنا رأينا أن المذهب الراجح أن الكراه فيها وما أدخل يده فيه وما أدخل يده فيه لأنه لا يتوقع كذلك نجسا لأنه يده يأخذ بها الخمر، ويأخذ بها لا يتوقع الغالب أنه لا يتوقع نجسا فتحمل فيكرع تمسكا بحديث أبي هريره احتياطا والاحتياط في أمور الدين من فرم بشكل يقين حديث أبي هريره عند الشيخين يثقى أحدكم من النوم يغمس يده حتى الخلية هذه لا تدري إن أحدكم لا يدري إن باتت تدو قال العلماء أن قد يمسك بها محله ما خرج وما أدخل يده فيه أن الظلم يعود على شاب الخمر عام لا لا وما أدخل يده فيه يعود على شاب الخمر وما لا يتوقع نجسا من ماء وما لا يتوقع نجسا وكذلك يقرأ صور ما لا يتوقع نجسا ما لا يتوقع نجسا كجلال التي تتوقع نجاسا أنها تكون النجاسة, النجاسة فمها لا يخلو من أثر النجاسة وكالديك التي لا توقع نجسا غير محوسة وكالهر إذا كانت لا تتوقع نجاسا هذا كله مبناه على أن على أنه قد تبقى بعض النجاسة في فمي لا يتوقع نجسا فإذا سقطت في القليل فالقليل يتقط فيه نجاسة قليلة تنجسه ولو لم تغير أصافه من ماء تعني البداية هنا البداية قال البداية قبل هذه المعامل من ماء الماء وكوريها مع المستعمل في حدث وأقولها ما أن في حدنا ويسير من ماء من ماء تعني ويسير ويسير من ماء نعم نعم الترتيب كان من ماء نعم ها ما هذه الحين فيه يعني هل أقولنا الضمير يعود على ال اللي... على على على شارب الخمر. على شعر البخمر بالنسبة لغير الشعر البخمر لغير الشعر البخمر يعني الخلايا ده وفي ما لا لا لا لا, لا, لا, لا يضره سؤال كان مستيقظا من نوم أم لا مم. لا يضره لا يضره أكله يضر. لا يضره خلايا الدماء لا يضره لا إلا إلا إلا من من متلون بهذه نشاسة الشعر البخمر وما لا يتوقع ناجسا من ماء لا إن الاحتراز منه لا إن الاحتراز منه فإلى عصر الاحتراز منه مشاقة تتجيب التيسير. هناك خمس قواعد اتفق عليها الأمور بمقاصدها أصلها إنما العمال وبالنيات وإنما لكل بإمانه المشاقة تتجيب التيسير. أصلها لا يكلّح الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت علىها ما كسبت اليقين لا يرفعه الشك. أصلها حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد قال جكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيره أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصر حتى اسمع صوتا ويجد إلي حق والقاعدة الرابعة العادة محكمة ما لبت خاله الشر وأصلها حديث لا يوقف عالب بن مسعودي ما رعاه المسلمون حسن حسنا فهو عند الله حسن وما رعاه مسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح القاعدة الخامسة هي أه أه قلنا الأمور بمقاصدها تسير والعادة محكمة والقاعدة الخامسة لا قد تنتصر العادة محكمته ولا ضر الخال القائمة لا ضر أو لا ضر لا ضر أو لا ضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرعا حديث أخرج عمالك من الضعور حديث بسعيد وما لا يتوقع نجسا من ما إلا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس أو كان طعاما كمشمس فالطعام كذلك إذا لا يطرح لأنه لا يطرح بالشك مثلا ما وضع فيه شارب الخمر يده من الطعام لا يطرح لأن الطعام لا يطرح بالشيك، وكذلك فضله من الطعام لا تطرح، وكذلك فضله ما لا يتوقع نجسا من الطعام لا تطرح، وذالك الطعام لا يطرح بالشيك لأنه في حديث حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها إذا كانت وكما قال إنها إذا كانت إذا كانت الثموج نبيذ تطرحه وما حولها ويؤخله نعم ما إذا كان ما يعذينه فإنها تنشسه إذا الطعام الطعام لأنه لا يطرح بالشك لا يؤثر عليه هذه المسألة ما مثلا إلى الطعام عند المالكين، وقلنا إنه صحيح أنه يطرح لكن مولود كل قلنا إنه صحيح أنه طرح، لكن وضع يد شارب الخامر أو أكله من الطعام أو أكل دابة منه من هذا الطعام، هذا كله لا يطرح به الطعام، لا يطرح به الطعام، نعم. كمشمسين. كمشمسين. كذلك الماء المشمس لا يطرح. الماء المشمس لا يقرح والأصل في ذلك هو حديث شريك وهو حديث أصح من حديث عائشة حديث عائشة لي فيه النائو عن الماء المشمس حديث ضعيف جدا بل إن ابن الجوزي بل إن ابن الجوزي جعلوا في الموضوع عدوا الموضوع نعم. وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها وإن ريئت على فيه وإن ريئت النجاسة على فيه أي رؤية على فيه على فم هذا الحيوان وقت أستجماله الماء أميل عليه أو شارب خم أو شارب خم أميل عليه أميل عليها أميل عليها معناها معناه إن ويا كان ما يسير ها كان الماء يسير تنجس وإذا كان كذلا لا يتنجس إذا كان كذلا لا يتنجس إلا أو وإلا يتغير توصافه وإذا كان يسير يتنجس وهو مشاكل الأخوان الناس نعم وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكن ولم يتغير ندب نزح بقدرهما نعم وإذا مات بري ذو نفس. بري ذو نفس قال سائل بري ذو نفس إذا مات في الماء مات في الماء سقط في الماء ومات فيه ندب نزح بقدرهما ندب نزح بقدر الماء وقدر الدابة أنا إذا كانت كبيرة تنزح كثيرا من الماء بقدرها وإذا كانت دابة صغيرة تنزح أنا تعرف قليلاً من الماء تعرف قليلاً من الماء وإذا وبقدر الماء كذلك إذا كان الماء كثيرا تنزح منهم آه تنزح منهم كثيرا وإذا كان قليلا تنزح منهم القليل دوم بقدر الماء والأصل في ذلك الحديث الذي رأيناه. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الفاء إذا وقع في السمن وكذلك وكذلك وكذلك حديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم يزعه فإن في أحد شناحه داء وفي الآخر الشفاء وثاد أبو داود وإنه يتقي بشناحه الذي فيه الداء فما ولذا قيد بما كان لا نفس سائلة لا نفس سائلة معناها لا دم لا دم على لا دمن معناها ما كان لا دم ذاتي ما كان لا دمن ذاتي أما الذي ليس له دمن ذاتي كالجراذي وك الذباب فميتته لا تنجسه ولا ولا يطلب النسح نعم. وإذا ما تبريه تقيد عن البحر تقيد عن البحر لأن البحر لا خلاف في بحارة لا خلاف في أنه مما تولد في الماء ولهذا لا يغير الماء وما تولد في الماء لا يغير الماء وهذا مجمع عليه إلا خلاف شهد لا اعتداد به إذا مات بل ينظر نفس سائلة براكد ولم يتغير نذب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا نذب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا أما إذا وقع ميتا وقع فيه وهو ميت فلا ينذب النزح النزح فقط لا, وقعت. لا وقع الحيوان بعد موته في الماء فينزع فقط ولا يدب الندح لأنه في الغالب لا تسيل منه سوائل عندها إنما السوائل والخارج الخوارج التي تخرج من الحيوان هذه تخرج بعد موته مباشرة فإذا كان مات في الماء فالظاهر أنها تخرج منه وبالتالي نحتاج إلى نسح أما إذا كان رقيه فيه بعد موته بفترة في, في, في, في, في يخرج فقط منه لا ولا يطلب الناس نعم ان زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فالسع سنه طهوريه زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فالأحسن في الاظهر الطهوري فالاظهر وقع في الس في الس الطهري الس نعم إذا الماء الذي كان نجسا خلط ونجاس غيرت أحد أوصافه مثل الحوض حوض, حوض خلط ونجاس عجراة أحد أصافي. فيه فيهما هذا الماء إذا لقي الهواء والشمس وتغير يعني زالت الرائحة التي كانت به نهائيا وعاد إلى اوصافه الطبيعية استحسن بعض الأئمة في المدى المالكي طهوريته قال إنه ما دام رجع إلى أصافه العقلية ولو مر عليه أنه تنجس فإنه استحسن طهوريته وأما ما زالت أصافه بالمكاثرة ف. ظاهرة بالاتفاق. في مثلًا كان الماء في الأصل يسير، ها متغير. هي يسير، وقعت فيه نجاسة. فإذا أصبح ماءً كثيرا يعني صب عليه حتى أصبح ماءً كثيرًا، يصبح ظاهر. يصبح ظاهر بالاتفاق. نعم. إنزال تغير النجسي لا بكثرت مطلقة. إنزال تغير النجسي. نجسي. البذر النجس اللاجس. النجس هو النجس هو عين النجاس، وعين النجاسة ذات النجاسة واما النجس فهو المتلبس بالنجاس مم. لا بكثرة مطلقة لا بكثرة الطهورية مم. لا بكثرة مطلقة فستحسن الطهورية مم. مم. دي لا. حديث الحديث لا, لا بكثرت مطلقا. إنزال تغيير النسيم لا بكثرت. وانزال تغيير النسيم. معناها إذا زال تغير الماء النجسي بنفسه بأن فقط مثل مرت عليه الرياح وطلعت عليه الشمس إلى أن ساد تغير التغيير. هذا مستحدث. طاح مستحدث في الطهور. والصحيح فيه هو الكراه. صحيح فيه هو الكراه. لأنه لمدرج تحت قاعدة أنه تعافى النفس. زعم أن قاعدة أنه النفس. نعم. أما لا لا لا لا أقول؟ لا بكثرة لا بكثرة المطلق. لا المطلق. أما إذا زال تغيره بكسر المطلق؟ نعم. نعم. فهذا فيه وجهة. الوجهة الأول أنه إذا كان المطلق الذي صب عليه صب عليه لم ينقله من طوري. اليسيري الى طول كثير ظن انه اناجس مجرد ان انا انا انت اردت ان تتوضع باناءه وقعت فيه قطرة من البول هذا الاناء نجس ولم تغير صفته لكنه وقعت فيه قطرة من البول نجس نعم قيم هذا الاناء اذاذته لتغتسل حضرت اليه ماء في الاغتسال هذا لا هذا لا يؤيد إليه طهورية لا يؤيد إليه طهورية لا, لا يؤيد إليه طهورية هذا ما زال نجس أما إذا كان اليسير خالقه كثير نقله من طور يسير إلى كثير بأن مثلا جعلت هذا هذا الإناء عليه كنت فيه صلبته في حوض كبير فالمياه كلها على طبعا مو وعدمها ارجح وعدمها ارجح عدم الطهورية ارجح ارجحه عند عند من يونس الذي اختاره من يونس ان ان انه ليس طاهرا والصحيح هو كما قلنا الكراهه الكراه. طبعا وقوبل خبر الواحد مم. مم. إن بين وجهها أو اتفق مذهبا وقبل خبر الواحد ان بين وجها وجهها او وجها ان بين وجهاً أو وجهاً. يستوي إن بين أو اتفق أنا خبر الواحد عن الطهاره يقبل اذا بين وجه الطهاره اذا قلنا او بين وجها او بين وجها وجهة لإخباله عن الطهارة وجهها إذا بين وجه الطهارة أو اتفقت معه منهما فلو قال لك شخص مالكي وأنت مالكي هذا الماء متغيب هذا الماء متغيب فلو لم يبين لك وجها لأنك تعلم أنه مالكي ويعرف ما يغير عند المالكيه تقبل خبره ولو قال لك هذا الماء متغير بنجاسه حدثت فيه فبين لك وجه تغير تقبل كذلك الا فقال يستحسن فقل والا بان لم يبين وجه طهارتي او وجه طهارتي او نجاسه أو, او لم يتفق معك مذهبا فالاحسن هو تقول أحسن عند بعض علماء المالكية أنك تترك هذا الماء ولا تتطهر به. وهذا إذا لم يبين إذا لم إذا لم يبين إذا, إذا اختلف معك مذهل ولم يبين وجه مراعاة ل الخلاف. فقد يكون فقد يكون في في هذا في هذا المذهب قد يكونوا محا... قد يكونوا حنفياً. لا يرى أن المخالفة المخالطة لا غير الأوصاف يغتر مخالفة مخالطة طاهرة المخالفة الطاهرة المغيرة للأوصاف لا يرى أنه يغير وأنت ترى أنه يغيد والاحتياط لك هو اتباع ملهبك في هذه القضية لأنه أحوى لهذا لا تقبله إذا لم أحسن أنه لا يقبل إلا لم يبين وجه ويتفق معك في المذهب ووروض الماء على النجاس دي كعكش نعم و... والملهب التقيد به ينبغي إذا كان اقوى دليلا أو احوط للدين إما إذا كان اضعف دليلا أو أقل احتياطا فالاتقال إليه أو لا؟ لأن الإنسان في تنقله في المذاهب، إما أن يكون متورعا إما أن يكون مترخصا وإما أن يكون فالتورع هو الانتقال من مذهب إلى مذهب طلبا للأحواط وللدليل الأقوى والترخص هو الانتقال من مذهب إلى مذهب طلبا للخفه طلبا لخفة التكاليف والاتسير والتلفيق هو تجميع عراء مختلفة تشكل منها صورة تختلف عن كل الصور السابقه أنتوا يصير على نفسك وهذا حرام. من اسم التورع التورع مطلوب نعم التورع مطلوب من الوراء من و... الوراء وراءه نيتانو بالبسمة التي يسمعه كنف لدل... لدل... سرية هذا هد... هذا هد... وراء لأن هذا انتقال من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي لأنه وراء هذا نص على احد مالكي هذا هذا أبو محمد بن رودي لحمد الفارس نعم, نعم. ورود الماء على النجاسة كعكسه، ورود الماء على النجاسة كعكسه، ورود الماء على النجاسة كعكسه. ما يطهر النجاسة سواء ورد عليها أو ورد عليه على خلاف الشاف فمثلا في في في حديث العرب الماء ورد على النجاسة. ويمكن أن تضع تأخله ذوبك ذوبكه وتضعه. في ماء هو يكون النجاسة هي التي وردت على ما داخلها في ذلك بينما الشافعي اشترط ورود الماء على النجاسة اشترط أن يمسك به هذه الصورة في في يعني في في ورود الماء على النجاسة نعم اذا أردنا الان نحن نتحدث عن هذه عن رفء الحدث هو حكم الخبث حكم الخبث ترفعه بماذا؟ ترفعه بأن تصب الماء على محل الخبث أو ترفعه بأن تضع محل الخبث في الماء هذا يستوي وكذلك الحدث لو أنك دخلت في البحر وقتثلت أو أخذت الماء وصابته على مستي هذا يستوي نعم ومالنسبة لتغيير الماء؟ ها يشبه لتغيره. يستوي كهذي. تغيرنا. الردمة النجاسية كهذي. عكسه يستوي. لأنك صببت الماء على نجاسة، على قطرة من النجاسة، ما قلسيت، سيتغير. إيه نعم. ولو صبب الماء وكثير وعلى قليل من النجاسة، مر عليها بحث، ايضا تسمو طار. إيه نعم. فصل. الطاهر ميت ما لا دم له. نعم والبحري ولو طالت حياته ببا. سيتكلم في هذا في هذا الفصل عن الطاهر. والطاهر سيعدده سيعدد لنا الطاهر والأصل في طهارة هذه الشاة الذي سيعدد لنا. وقال الله تبارك وتعالى ولكن يقولون ان يكون مسلما ولكن يكون مسلما يكون يكون مسلما قد يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما لكم ما حرم عليكم الا ما تضطررتم إليه وكذلك قول الله تبارك وتعالى إنما المسركون نجسه لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم ها. لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامكم وإن الله قول الله تبارك وتعالى أرجمت عليكم الميتة والدم والأحمد الخنزير وما أهل الغري الله به والمنطيقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما لكيته وما يبح على المصدر أن تستقسموا بالأزناء لعلكم فسق يوم يسلبن لك فعومين دينكم فلا تخشون مخشون يوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فمن نبض في مخلصة غير متشارف من فإن الله غرور رحيم يسألونك ماذا أحِل لهم قلوا أحل لكم الطيبات وما أعذبت من جوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فَقُلُوا مما أبسَكْنَا عليكم وكلُوا اسم الله عليه تقول الله إن الله سرئ الإحساب يوم أحِلكم الطيبات وطعام الذنين والكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم ومحصناتهم الولينات والمحصناتهم ومن الأدلة في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة الحديثية في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان كما رأينا حديث أبي هريرة إن المسلم لا ينجس وكذلك بحديثه عند مسلم حديثه أبن عباسه عند البخاري موقوفا إن المسلم لا ينجسه حيا ولا ميتا وكذلك حديثه بحراته عند البخاري في قراء الذباب في الإنان وكذلك ااا ما من من حديث من من رواية أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة الله صلى الله عليه وسلم على رسول حلقة شق رأسه الأيمن لما أعطاه أبا طلحة حلقة شقة رأسه ليس لما أعطاه أبا طلحة أن يوزعه على الناس وكذلك حديث انس عند أحمد وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أر لما أخذ الحجام في حق رأسه ليحجمه في رأسه أخذ ابا شعره أضع طلحة فأخذته أم سود